وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمنا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 من الرضاعة وأمّات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلت بِقِيْمٍ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا